الحمد لله على إ ح س ا ن ه والشكر له على توفيقه وامتنانه ونصلي ونسلم على أ ش ر ف خلقه محمد وعلى آ ل ه وصحبه و إ خ و ا ن ه أ م ا بعد والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته لقد الظلم الزوجة الأبناء العمل والعمالة قل ذلك لكن للأسف الظلم قد يقف عند عند عند وجدنا كنا نظن أن أو أو أو غير وجدنا الظلم يتعدى إ ل ى أ ك ب ر من ذلك و أ ش د و أ ع ظ م و أ ط م لقد تعدى الظلم إ ل ى أ ن وصل إ ل ى ظلم من إ ل ى ظلم من لقد وصل بنا الحال حتى ب د أ ن ا نقسو ولا نبالي بذلك القلب الرحيم والصدر الحنون تلك النفس ا ل ك ب ي ر ة التي وسعت ما لم تسعه آ ل ا ف النفوس قلب يحب و إ ن لم يحب ويحنو و إ ن أ غ ل ظ عليه لا تجازي ب ا ل س ي ئ ة ا ل س ي ئ ة إ ن ه مخلوق قدم وضحى لكنا ظلمناه كم حزنا لتفرح كم جاع لتشبع كم بكى لتضحك كم سهر لتنام في سبيل راحتك يتحمل السعى إ ذ ا فرحت فرح و إ ن حزنت حزن إ ذ ا داهمك الهم فحياته في غم أ م ل ه أ ن تحيا سعيدا ومناه أ ن يرفرف السرور في سمائك إ ن ه المخلوق الضعيف الذي يعطي ولا يطلب أ ج ر ا ويبذل ولا يامل شكرا هل سمعتم عن مخلوق يحبك أ ك ث ر من ماله بل أ ك ث ر من دنياه بل أ ك ث ر من نفسه التي بين جنبيه نعم يحبك أ ك ث ر من نفسه إ ن ه ا ا ل أ م ا ل أ م وكفى ت أ م ل يا رعاك الله ت أ م ل حال صغرك تذكر ضعف طفولتك فقد حملتك في بطنها ت س ع ة أ ش ه ر وهنا على وهن حملتك كرها ووضعتك كرها وعند الوضع ر أ ت الموت بعينها زفرات و أ ن ي ن وغصص والام لكنها تتصبر تتصبر وعندما أ ب ص ر ت ك بجانبها وضمتك إ ل ى صدرها واستنشقت ريحك وتحسست أ ن ف ا س ك نسيت آ ل ا م ه ا وتناست أ و ج ا ع ه ا ر أ ت ك فعلقت فيك آ م ا ل ه ا ر أ ت ك و ر أ ت فيك ب ه ج ة ا ل ح ي ا ة وزينتها ثم, ثم انصرفت إ ل ى خدمتك ليلها ونهارها تغذيك بصحتها وتغويك بضعفها فطعامك درها وبيتك حجرها ومركبك يداها تحيطك وترعاك تجوع لتشبع وتسهر لتنام فهي بك ر ح ي م ة وعليك شفيقه إ ن غابت عنك دعوتها و إ ذ ا أ ع ر ض ت عنك ناجيتها و إ ذ ا أ ص ا ب ك مكروه ا س ت غ ث ت بها تحسب الخير كله عندها وتظن الشر لا يصل إ ل ي ك إ ذ ا ضمتك إ ل ى صدرها أ و لاحظتك بعينها تؤثرك على نفسها بالغذاء و ا ل ر ا ح ة بل والله إ ن ه ا لتؤثر الموت لتعيش أ ن ت سالما معافى ففي هذا الزمان الذي عظمت غربته في هذا الزمان الذي اشتدت كربته لم يرحم ا ل أ ب ن ا ء دموع ا ل أ م ه ا ت ولم ترحم البنات ر ق ة ا ل أ م ه ا ت في هذا الزمان الذي عظمت غربته واشتدت كربته يحتاج المؤمن إ ل ى من يذكره بحقها يحتاج المؤمن إ ل ى من يدله على عظيم فضلها تنزلت من الله ا ل آ ي ا ت تحث المؤمن على البر ب ا ل آ ب ا ء و ا ل أ م ه ا ت وصى النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه ووصى أ م ت ه من بعدهم أ ن يبروا ولا يعقوا و أ ن يحسنوا ولا يسيئوا وان يكرموا ولا يهينوا فلا إ ل ه إ ل ا الله كم ساعات قضى فيها المسلم لوالدته حاجات غفر الله عز وجل بها الذنوب والزلات وخرج بها من الهموم والكربات كم ولد بار أ و فتاه باره قاما من عند والديهما بعد سلام أ و طيب كلام ففتحت لهما أ ب و ا ب السماء بدعوات مستجابات من والديهما الضعيفين الكبيرين لا إ ل ه الا الله ما أ ع ظ م ه ا من مكانه كم تشاهدون وتسمعون من ت ض ح ي ة ا ل أ م ه ا ت من أ ج ل أ ن يحيا أ ب ن ا ئ ه ا يذكر أ ح د الرجال العاملين في جهاز الدفاع المدني يقول وصلنا إ ل ى بيت قد اشتعلت فيه النيران وفي البيت أ م لها ث ل ا ث ة أ ط ف ا ل يقول ب د أ الحريق في احدى الغرف فحاولت ا ل أ م الخروج من ا ل أ ب و ا ب ف إ ذ ا هي م ق ف ل ة صعدت سريعا مع أ ط ف ا ل ه ا ا ل ث ل ا ث ة إ ل ى سطح المنزل لتخرج من بابه فوجدته مغلقا حاولت فما استطاعت كررت فاعياها التكرار حتى تعالى الدخان في المنزل و ب د أ النفس يصعب احتضنت صغارها ضمتهم إ ل ى صدرها وهم على ا ل أ ر ض حتى لا يصل الدخان الخانق إ ل ي ه م حتى و إ ن استنشقته هي فلما وصلت فرق ا ل إ ن ق ا ذ وجدوها م ل ق ا ة على بطنها رفعوها ف إ ذ ا ب أ ب ن ا ئ ه ا ا ل ث ل ا ث ة تحتها أ م و ا ت ك أ ن ه ا طير ي ح ن على أ ف ر ا خ ه يجنبهم الخطر يقول الرجل والله وجدنا أ ط ر ا ف أ ص ا ب ع يدها م ه ش م ة و أ ظ ا ف ر ه ا م ق ط و ع ة فقد كانت تحاول فتح الباب م ر ة ثم تعود إ ل ى أ و ل ا د ه ا لتحميهم من لهيب النار وخنق الدخان م ر ة أ خ ر ى حتى قضت وقضوا في ص و ر ة تجسد ر و ع ة ا ل ت ض ح ي ة والحنان والعطف و ا ل ر ح م ة فاين الذي تنكر للجميل أ ذ ه ب الوالدان شبابهم وصحتهم وقوتهم من أ ج ل ك فلما أ ص ب ح ت أ م ا م ه م و أ ص ب ح و ا يرون فيك مستقبلهم هجرتهم والله كم نرى من الشيوخ وهم يبكون كم ر أ ي ن ا من طاعن في السن يدب على ا ل أ ر ض دبيبا يشكو ابنه كم ر أ ي ن ا من ا ل آ ب ا ء من يدعو على ولده بالموت فاي أ ن ا س هؤلاء أ ب ع د ما قويت سواعدهم واشتدت كواهلهم وكبرت رؤوسهم عقوا ربهم فما عرفوا بيوته و أ ع ر ض و ا عن كتابه وعن س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم عق الوالدين في وقت الضعف في وقت هم بحاجته ومساعدته وهذه أ ح و ا ل كثير من الشباب لا يبالي برضا والديه و خ ا ص ة أ م ه كثير من الشباب لم يخجل ولم يستح ي وهو يرى والدته ا ل م س ك ي ن ة وقد تعبت من أ ج ل ه وسهرت على خدمته ومرضت لمرضه يديها م ر ف و ع ة ا ليلا ل ونهارا بالدعاء له همها راحته وغايتها سعادته يسهر الليالي خارج المنزل وهي على ع ت ب ة الباب في كل ليل تنتظره يسهر ولا يبالي منغمس مع رفقته في السهر على شهوته أ م ا يكفي وقد أ ج ه د ت ه ا في إ س ر ا ف ك على المعاصي والمحرمات أ م ا يكفي وقد أ ت ع ب ت ه ا في إ ي ق ا ظ ك للصلوات فعذرا ً ايها ا ل آ ب ا ء و ا ل أ م ه ا ت ولا نشكو إ ل ا إ ل ى الله والله لقد قالها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لو علم الله شيئا ً أ د ن ى من ا ل أ ف لنهى عنه فليعمل العاق ما شاء أ ن يعمل فلن يدخل ا ل ج ن ة وليعمل البار ما شاء أ ن يعمل فلن يدخل النار بل أ ي تحذير ونذير بعد قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لعن الله العاق لوالديه أ ت د ر و ن ما هي ا ل ل ع ن ة أ ل ي س ت هي الطرد و ا ل إ ب ع ا د عن ر ح م ة الله فما الذي سيبقى, لنا؟ ما الذي سيبقى لنا بل بماذا سنقابل الله إ ذ ا طردنا من رحمته أ ت ظ ن و ن اننا سندخل ا ل ج ن ة ب أ ع م ا ل ن ا لا والله والله لن ندخل ا ل ج ن ة إ ل ا برحمه الله فمن أ ي ن ت أ ت ي ا ل ر ح م ة ونحن لا زلنا و ل ل أ س ف نسمع ونرى من صور العقوق ونكران الجميل و ا ل ق س و ة و ا ل غ ل ظ ة وسوء التعامل و ك ث ر ة الماسي تزداد يوما بعد يوم بل والله مهما سمعنا من ماسي وظلم والله ليست بحجم تلك التي وقفت عليها عن طريق إ ح د ى ا ل أ خ و ا ت الفاضلات فقد ذهبت ل ز ي ا ر ة دار المسنين في إ ح د ى المناطق اسمعوا بكل أ س ا ء اسمعوا ماذا وجدنا في دار المسنين ا م ر أ ة لها سبع سنوات في الدار تشتكي وتقول كنت م ر ي ض ة بالسكر أ ص ب ت ب غ ر غ ر ي ن ة في ساقي حتى قرر ا ل أ ط ب ا ء أ ن تقطع رجلي فلما خرجت مع ولدي إ ل ى البيت ومكثت عنده أ ي ا م و أ ح س س ت أ ن ن ي أ ص ب ح ت ع ا ل ة عليهم لم تتحملني زوجته حتى وصل به الحال الرماني في غ ر ف ة المستودع لانام مع ا ل خ ا د م ة تقول والله كنت أ ن ا م مع الفئران والحشرات والصراصير تمر ا ل أ ي ا م فلم أ ت ح م ل طلبت منه أ ن يغير لي هذا الحال يا ولدي هذه ليست حال كان يردد لا يوجد عندي أ ف ض ل من ذلك حتى, حتى عطفت علي جارتي أ خ ذ ت ن ي و ه ي أ ت لي غ ر ف ة في بيتها فمكدت عندهم أ س ا ب ي ع حتى ب د أ يهددهم ويشاكيهم خوفا على سمعته وفضيحته من أ ه ل الحي أ خ ر ج ن ي منهم وهو يقول س أ ض ع ك في مكان أ ف ض ل فوجدت نفسي في هذه الدار سبع سنوات ولم يحدث نفسه ب ا ل ز ي ا ر ة ولا بالاتصال وحسبنا الله ونعم ا ل و ك ي تقول ا ل أ خ ت تجولت بين زوايا الدار حتى وقفت على ا م ر أ أخرى ة على وقفت ا م ر أ ة ص ا م ت ة لا تتكلم وقد مضى لها تسع سنوات في ا ل س ن ة ا ل أ و ل ى كانت أ ف ض ل حالا أ م ا ا ل آ ن فهي ص ا م ت ة لا نرى منها إ ل ا الدموع والبكاء تقول ا ل أ خ ت س أ ل ت المختصه عن سبب دخولها فقالت أ ب ت ل ي ت بولد تنكر لها بعد زواجه أ ص ب ح يعين زوجته عليها حتى أ و ه م ت ه زوجته أ ن أ م ه تضر ا ل أ ب ن ا ء و أ ن صحتها لا تطمئن و أ ن ه ا تعاني من أ م ر ا ض ن ف س ي ة حتى تقدموا بشكوى اشتكى على امه ب أ ن وجودها مع ا ل أ ب ن ا ء فيه خطر وضرر جاءت هذه ا ل أ م ا ل م س ك ي ن ة إ ل ى هذه الدار وهي تكتم ما بها تقول ا ل م خ ت ص ة حتى ب د أ ت حالتها تزداد سوءا كما ترين تقول ا ل أ خ ت والله اقتربت منها قبلت ر أ س ه ا احتضنتها كلمتها لم تتكلم أ م س ك ت بيدها أ م س ك ت بيدها حتى ب د أ ت تنظر الي قلت لها أ ن ا أ ح ب ك قالت لا تجامليني أ ن ت تحبينني أ ن ت من أ ي ن أ ب ن ا ئ ي وبنياتي فلا إ ل ه إ ل ا الله تقول والله حتى نزلت على ركبتي وقبلت رجليها وقلت والله إ ن ي أ ح ب ك فابتسمت تقول ا ل م خ ت ص ة والله لم تبتسم ل لم تبتسم منذ تبتسم م سنوات لم تبتسم كهذه ا ل ا ب ت س ا م ة فلا إله إ ل اله ا ل قلب ا ل أ م و الله قلب, الأم والله قلب ليس ل ه الام ق ب ل أ والله قلب جعلته لغيرها لكل من خلق من لحمها وجرى في جسده دمها فياالله كم نحن غافلون أ ي ن العاقون لامهاتهم أ ي ن الذين لا يبالون بغضب والديهم ولا يعتن و ا بهم أ ل ي س هذا هو الظلم أ ي ظلم بعد هذا أ ي ظلم بعد هذا فرحماك رحماك يا الله رحماك من غضبك وسخطك والله نجد بعض ا ل أ ز و ا ج في هذا الوقت والدته تعيش معه إ ذ ا دخل بيته دخل وهو معبس الوجه مكفر ه الجبين وقد تكون والدته ج ا ل س ة في ا ل ص ا ل ة بل حتى السلام لا يسلم عليها أ م ا إ ذ ا دخل غ ر ف ة نومه إ ذ ا دخل على زوجته سمعت ا ل أ م الضحكات تتعالى من وراء باب غرفتها بل يدخل أ ح ي ا ن ا ً ومعه ه د ي ة لزوجته و ك أ ن أ م ه ليست معه أ ي ن ا ل ر ح م ة أ ي ن ا ل ر ح م ة أ ي ه ا الرحماء اني أ س أ ل ك م بالله ف أ ج ي ب و ن ي من هو أ ح ق بالبر أ م ك التي هي سبب وجودك بعد الله والتي ت أ ل م ت من حملك وكابدت آ ل ا م وضعك وتالمت لالمك وسهرت لراحتك أ م تلك ا ل م ر أ ة التي لم تعرفها إ ل ا س ن ة أ و سنتين أ و شهرا او شهرين يا أ خ ي حسن أ ن تحسن إ ل ى زوجتك لكن ا ل أ ح س ن أ ن يمتد إ ح س ا ن ك إ ل ى أ م ك كم ر أ ي ن ا والله من كثير من الشباب من يسيء ا ل أ د ب حتى في الاتصال ب أ ه ل ه منهم من إ ذ ا فكر أ ن ي س أ ل عن أ م ه ج ع ل زوجته تذهب إ ل ى بيت أ ب ي ه وتزورهم ب ا ل ن ي ا ب ة عنه أ و تتصل عليهم بالهاتف لتقول له خذ كلم والدتك لا إ ل ه إ ل ا الله والله و أ ق س م بالله إ ن ي سمعتها من إ ح د ى ا ل أ م ه ا ت وهي تبكي بكاء مرا وقد وصل بها الحال من عقوق ولدها أ ن تدع على نفسها وعلى بطنها الذي حمله وعلى الثدي الذي أ ر ض ع ه تقول ما جنيت منه إ ل ا ا ل ق ط ي ع ة والهجرى فلا ي س أ ل عني ولا يعطيني شيئا من راتبه بل حتى عندما مردت طلبت منه مصاريف العلاج فقال لا أ س ت ط ي ع تقول والله جلست في المستشفى ث م ا ن ي ة أ ي ا م لم ي س أ ل عني إ ل ا م ر ة و ا ح د ة فتردد تردد ليتني مت قبل ان أ ر ى معه هذه الحال إ ن م ا أ ش ك و بثي وحزني إ ل ى الله وحسبنا الله ونعم الوكيل عجبا ً والله لزمن عجبا ً لزمن ضاعت فيه ا ل ر ح م ة حتى على ا ل أ م ه ا ت عجبا ً لزمن ضاعت فيه الشيم و ا ل أ خ ل ا ق تقول م ش ر ف ة دار المسنين تقول المختصه والله إ ن بعض الابناء ي أ ت ي ب أ م ه ويرميها في المستشفى ويدعي أ ن ه فاعل خير فيهرب و أ م ه تنتظر وتنتظر على أ م ل أ ن يعود لكنه ل ل أ س ف يتركها حتى توضع في الدار ثم بعد ذلك انظر انظر ماذا يفعل ثم بعد ذلك تقول ي ب د أ بالاتصال هل فلانه م و ج و د ة إ ذ ا قالوا نعم أ ق ف ل ا ل س م ا ع ة هل ف ل ا ن ة ح ي ة إ ذ ا قالوا نعم أ ق ف ل ا ل س م ا ع ة و إ ذ ا قالوا له م ي ت ة أ ت ى ليكمل إ ج ر ا ء ا ت الدفن أ ف ثم أ ف أ ف ثم أ ف أ ي نوع هذا من ا ل أ ب ن ا ء والله سمعت عن ذلك الزوج و أ ع ر ف ه وقد كانت أ م ه تسكن معه ليس لها غيره و ف ج أ ة جاء يقول ل أ م ه يا أ م ي أ ر ي د أ ن أ ر م م في البيت و أ ع م ل بعض الديكورات فلو جلست في بيت عمي أ و عند خالتي حتى أ ن ت ه ي ثم تعودين إ ل ى غرفتك فقالت بنيتها ا ل ط ي ب ة يا ولدي غرفتي ج ي د ة ولا تحتاج و أ ن ا يا ولدي ر ا ض ي ة بها ما دمت معك و أ ن ت أ م ا م ناظري وبعد إ ص ر ا ر ه و إ ل ح ا ح ه وافقت وانتقلت لتعيش عند خالته تمر الاسابيع أ س ب بها ي يتصل ع ولم ل تمر ا أ ولم يتصل بها ولم ي س أ ل عنها وكلما اتصلت انصرف عنها ب ح ج ة أ ن ه مشغول جدا فيمر أ ك ث ر من ث ل ا ث ة أ ش ه ر و ا ل أ م تعاني ما تعاني حتى ضاقت بها الحيل أصرت أن أ تذهب ت ه مع خ اصرت أ أ ن تذهب مع أ خ ت ه ا إ ل ى بيت ولدها ذهبت وليتها لم تذهب ذهبت ف إ ذ ا ب ا ل ز و ج ة تستقبلها وتقول نعم قالت لها كيف أ ح و ا ل ك م يا بنيتي أ ي ن أ ب و أ ح م د قالت أ ب و أ ح م د يقول ليس لك مكان بيننا فلم يعد لك غ ر ف ة فنحن قد احتجنا ا ل غ ر ف ة لابنتنا أ ن س ي ت أ ن ه ا ك ب ر ت أ ل ي س ت هي أ ح ق ب ا ل غ ر ف ة منك أ ل ي س عندك إ ح س ا س وماذا لو بقيت عند خالته ف إ ذ ا احتجت شيئا من المال ا ت ص ل علينا حتى جاء ولدها جاء وليته لم ي أ ت ي جاء ووقف خلف زوجته وهو يقول ل أ م ه نعم يا أ م ي نعم إ ذ ا احتجت شيئا والله لن أ ت أ خ ر عنك فالتفتت اليه ماذا عساها أن, ان تفعل و خيبتا و حسرتا تنظر إ ل ي ه وبدموعها تناديه بدموعها تقول له اهذا صحيح هل هذا الذي تقوله ا م ر أ ت ك صحيح لا أ ر ي د بيتك لا أ ر ي د غرفتك لكن أ ي ن رحمتك أ ي ن قلبك تنظر إ ل ي ه ولسان حالها تنظر إ ل ي ه أ ي ن تذهب أ ي ن تذهب ولسان حالها م ع ق و ل ة تجي منك وترميني ل أ ي إ ن س ا ن يلم لبني ولا يلقى بعيوني غير دمعاتي أ ن ا ما صدق انك أ ن ت يا و ل ا د ي تنهيني من الوجدان وترميني و أ ن ا أ ش و ف القبر نادى مسافاتي تحملت السنين وقلت على الله اشكي الهجران انا أ م ك أ ن ا أ م ك يا ه ا ي امك حملتك والعذاب الوان ولدتك و ا ل ع ل م سكين من وهن على وهن واثناء ا ل و ل ا د ة من بكاء صوتك طعنت احزان لاني شفتك بصوتك تنادي كل طموحاتي نسيت امك نسيت امك كم ضميتك لا جيت وقلت انا بردان تركت البرد لضلوعي رح انشد رعشه شفاتي نسيت يوم مدرستك نسيت يوم اذاكرلك وكفوفنا الحرمان نسيت امك نسيت امك يا هي امك كم فلسن خلقت ه ل ك بشيلاتي أ ن ا أ م ك ي ا أ م ك حملتك والعذاب الوان كبرت وصرت بعيوني شجاع و أ ش ه م الفرسان وبعد هذا تجي منك يا وليدي تجي منك وترميني ل أ ي إ ن س ا ن أ ي قلب يحمل هؤلاء اهذا هو جزاؤ ا ل أ م اهذا هو جزاؤها أ م ث ي ت فضلها وتعبها أ ن س ي ت ش ك و ه ا لمرضك أ ن س ي ت أ ن ي ن ه ا وسهرها عند سفرك كم تعبت كم شقيت كم عانت كم ر أ ت من شدائد و أ ه و ا ل لا يعلمها إ ل ا ذو ا ل ع ز ة والجلال كم عانت من أ ج ل ك وكم كابدت في محبتك وهي تردد دوما بالدعاء لك لعل الله أ ن يقر عينها بك فتبرها عند الكبر وتحسن إ ل ي ه ا عند الضعف وتذكرها عند المشيب والكبر فتقابلها ب ا ل إ ح س ا ن ولا تقابلها ب ا ل إ س ا ء ة والنكران تقابلها ب ا ل ك ر ا م ة لا ب ا ل م ه ا ن ة والهجران عجيب أ م ر ك يا هذا عجيب امرك يا هذا بعدما رق عظمها وشاب شعرها وخارت قواها وقفت في آ خ ر عمرها وقفت تنتظر منك ا ل أ م ل ف أ س ق ي ت ه ا ا ل أ ل م وقفت ف إ ذ ا بك قد وليتها ظهرك و أ س م ع ت ه ا ما يكون من عقوقك فويل لك ان لم تتب إ ل ى الله ويل ثم ويل إ ذ ا لم تقبل على أ م ك فتحسن إ ل ي ه ا بعد إ س ا ء ت ك ويل لك إ ذ ا لم تجثو على ركبتيك عندها وتقول أ م ا ه سامحيني فيما مضى واغفري لي ما كان والله و أ ق س م بالله إ ذ ا لم تكن بارا ب أ م ك و إ ل ا ستصيبك ن ق م ة من الله والله سيصيبك سخط من الله ذلك الذي يدعي محبه الله, ذلك الذي يدعي محبة الله. ويريد ا ل ج ن ة بل قد يكون من المصلين قد يكون من الصائمين الصالحين لكنك إ ن ب ح ت عن تعامله مع والدته وجدته ف ض ا غليظا لا يعتني بخدمتها ولا يراعي مشاعرها فيا حسره بمن أ غ ض ب ربه بغضب أ م ه يا هؤلاء إ ن الله عرف قدرها فقد جعل الجنه تحت أ ق د ا م ه ا فماذا ع ن ا نحن ف م انت ذ ا ع ك أ ن فما أ ش د ه ا والله من غفله وما أ ش د ه من حرمان ذلك ا ل ذ ي حرم ا ل ر ض ا ذ ل ك الذي حرم ط ا ع ة الله ورضا الله بوالديه حتى بعد مماتهم حتى بعد مماتهم أ ي ن المتصدقون عنهم أ ي ن الداعون لهم فما أسرع م اسرع ن ي ن دفناهم ا ما ما ه م بعد أ س ما نسيناهم بعدما دفناهم, ما ما بعد دفناهم بعض الشباب يجلس مع جلسائه ساعات وساعات ويبخل على والدته ووالده بالجلوس معهم ولو لحظات بعضهم يستخدم ا ل ش د ة في الكلام ويرفض ا ل خ د م ة بل والله إ ن بعضهم يقاطعون اباءهم ل أ م و ر د ن ي و ي ة حتى وصل الحال أ ن بعض ا ل أ ب ن ا ء إ ذ ا رفض والده أ ن يشتري له س ي ا ر ة أ و يعطيه من المال ف إ ن ه يقاطعه ولا يكلمه أ ل ا يعلم هؤلاء أ ن ع ق و ب ة العقوق والظلم للوالدين قريب ولا يؤخر أ ل م يتربوا على ذلك أ ل م يسمعوا حديث نبيهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ا عقوق الوالدين ف إ ن ه يعجل لصاحبه فويل ثم ويل ل أ و ل ئ ك الذين ض ي ع ا ل ح ق و ق ضيعوا الطاعات والعبادات بغضب الله في أ م ه ا ت ه م يا من فقدت أ م ك ابكي على فقدها ولا تنس برها والدعاء لها ويا من لا زالت أ م ك ب ا ق ي ة ف ل ز م قدمها ف ت م ا ل ج ن ة أ ت ى م ع ا و ي ة السلمي رضي الله عنه أ ت ى إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن ي كنت أ ر د ت الجهاد معك أ ب ت غ ي وجه الله والدار ا ل آ خ ر ة قال ويحك احيه امك قلت نعم قال ارجع فبرها ثم اتيته من الجانب ا ل آ خ ر فقلت له يا رسول الله إ ن ي كنت أ ر د ت الجهاد معك أ ب ت غ ي وجه الله والدار ا ل آ خ ر ة قال أ ح ي ّ ه أ م ك قلت نعم يا رسول الله قال فارجع إ ل ي ه ا فبرها ثم أ ت ي ت ه من أ م ا م ه فقلت له يا رسول الله إ ن ي كنت أ ر د ت الجهاد معك أ ب ت غ ي بذلك وجه الله والدار ا ل آ خ ر ة قال أ ق و ل لك ويحك أ ح ي ّ ه أ م ك قلت نعم يا رسول الله قال إ ل ز م رجلها فثم ا ل ج ن ة نعم يا من تريد ا ل ج ن ة هذه هي ا ل ج ن ة إ ل زمرج لها ف ث ب ا ل ج ن ة إ ن ه ا ا ل أ م يا من تريد النجاه حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل أ ت خ ا ف النار أ ن تدخلها وتحب ا ل ج ن ة أ ن تدخلها قال نعم قال بر أ م ك فوالله لئن أ ل ن ت لها الكلام و أ ط ع م ت ه ا الطعام لتدخلن ا ل ج ن ة م ج ت ن ب ت الموبقات ل أ م ك حق, حق لو أ م ك حق ل علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير فاهل لذي عقل ويتبع الهوى واه ل ل أ ع م ى القلب وهو بصير ف ا س أ ل ربك لها ا ل ر ح م ة أ ح س ن إ ل ي ه ا ح ي ة وميته وبرها ا ل ص ح ي ح ة و م ر ي ض ة والزم رجلها فهي باب من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة جعله الله لك فلا تغلقه في وجهك أ م ك وما أ د ر ا ك ما أ م ك إ ن بررتها وخرجت من عندها وهي ر ا ض ي ة عنك فدعت لك د ع و ة فتحت لك بها أ ب و ا ب السماوات ف أ ح س ن إ ل ى أ م ك لعل الله أ ن يحسن إ ل ي ك وتذكر ما كان من فضلها عليك اتق الله في أ م ك كفكف دمعها وخفف حزنها واعلم أ ن ه من عمل صالحا فلنفسه ومن أ س ا ء فعليها ا ت ق ا ل ل ه عباد الله واعلموا ان البر والعقوق دين ووفاء ف إ ذ ا أ ط ع ت والديك أ ط ا ع ك أ و ل ا د ك و إ ذ ا أ ك ر م ت والديك أ ك ر م ك أ و ل ا د ك وبالعكس إ ذ ا توليت عن والديك و أ ع ر ض ت عنهما سلط الله عليك من ذريتك من لا يراعي فيك عهدا ولا يحفظ لك ودا ولا يقيم لك وزنا وتذكر تذكر ب ر آ ب ا ء ك م تبركم أ ب ن ا ء ك م أ س أ ل الله العظيم رب العرش الكريم أ ن يرزقنا واياكم البر وان ي ع ي د ن ا من العقوق اللهم اعنا على بر والدينا اللهم وفق ا ل أ ح ي ا ء منهما و ع م ر قلوبهم ا بطاعتك ولسانهما بذكرك واجعلهم راضين عنا اللهم من أ ف ض ى منهم إ ل ى ما قدم فنور قبره واغفر خ ط أ ه ومعصيته اللهم اجزهما عنا خيرا اللهم اجزهما عنا خيرا اللهم اجمعنا و إ ي ا ه م في جنتك ودار كرامتك اللهم اجعلنا و إ ي ا ه م على سرر م ت ق ا ب ل ي اللهم اصلحنا واصلح شبابنا وبناتنا اللهم اعلي همتهم وارزقهم العمل لما خلقوا من أ ج ل ه وارحمهم من الاشتغال بتوافه ا ل أ م و ر و أ ي ق ظ ه م من سباتهم وغفلتهم وكره إ ل ي ه م الكفر والفسوق والعصيان وحبب إ ل ي ه م ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبهم اللهم يا الله يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م في هذا اليوم الفضيل وفي هذه ا ل س ا ع ة ا ل م ب ا ر ك ة اللهم اللهم إ ن ا ن س أ ل ك بعظمتك يا جبار اللهم يا ملك يا قدوس يا من له ا ل أ س م ا ء الحسنى اللهم عليك بمن طغى وتجبر اللهم عليك بمن طغى وتجبر اللهم عليك باليهود اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم وبمن أ ع ا ن ه م وبمن أ ي د ه م اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم دمرهم اللهم دمرهم اللهم مزقهم اللهم ها أ ن ت قد ر أ ي ت كيف دمروا وقتلوا و أ ف س د و ا فلن يتولاهم بغضبه إ ل ا أ ن ت اللهم تولاهم بغضبك اللهم تولاهم بغضبك اللهم تولاهم بقدرتك اللهم كن مع إ خ و ا ن ن ا المستضعفين الذين لا نملك لهم إ ل ا الدعاء اللهم انصرهم اللهم أ ي د ه م اللهم فرج همهم فلا نصير لهم سواك عباد الله أ ع ي ن و ا إ خ و ا ن ك م بالدعاء فهذا الذي تملكون هذا الذي نملكه نقدمه هذا هو سلاحنا الذي يصل إ ل ى الله فوالله و أ ق س م بالله الذي لا يهتم ب إ خ و ا ن ه ليس منهم سيكون معهم هذا هو الاهتمام أ ن يكون معهم بقلبه وبدعائه الذي يهتم ب إ خ و ا ن ه يحترق من أ ج ل ه م سيقوم والله ولو س ا ع ة من ليل ينادي ويتهجد ينادي ويدعو ويلح حتى يصل إ ل ى المضطر فمن الذي يجيب المضطر إ ذ ا دعاه أ ل ي س هو الله فما بالكم إ ذ ا لجانا إ ل ى الله مخلصين إ ل ى الله مخبتين إ ل ى الله نعلم أ ن ا ل أ س ب ا ب ا ل م ا د ي ة تفلتت من أ ي د ي ن ا أ ن الحبال تقطعت أ ن ا ل أ ب و ا ب أ غ ل ق ت ولم يبق لنا إ ل ا باب الله ولم إ ل ا باب واحد هو باب الله عز وجل أ ت ظ ن و ن بعد ذلك أ ن الله لن يجيب هذا والله من ظن السوء على الله أ ل ي س فينا من لو أ ق س م على الله لابره أ ل ي س فينا ش ي ب ة كبير يدعو الله ويلح ل ن ص ر ة إ خ و ا ن ه المستضعفين حتى يرحم الله شيبته ويستجيب دعوته فماذا تملكون و أ ن ت م ترون إ خ و ا ن ك م تتنزل عليهم القذائف والصواريخ ترونهم عبر وسائل الاعلام فماذا تملكون والمشركين ودمر واجعل أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئ هذا من نصر الدين وفي ا عبادك المؤمنين اللهم خ خذل ذ ل من ر ج هم ه م م م ا ل و ن من الختام م م س ونفس ل ي ن كرب تقبلوا تحيات إ خ و ا ن ك م في آ و ا ل هاتف رقم صفر ث ل ا ث ة ث م ا ن ي ة ث ل ا ث ة ث ل ا ث ة صفر ث م ا ن ي ة صفر صفر وللتوزيع الخيري جوال صفر خمسه صفر اربعه تسعه خمسه سبعه خمسه ثلاثه اربعه تم هذا العمل باستديو و آ و ا ل مهندس الصوت أ ب و إ ب ر ا ه ي م وللتواصل معنا صفر خمسه صفر ثمانيه اربعه تسعه ثلاثه سته سبعه سبعه والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته